ش ب ك ة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الكتاب المبين قاسم الرحمن الرحيم ميم الله آيات تلك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 ف إ ذ ا خفت عليه ف أ ل ق ي ه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إ ن ا ردوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا و ح ز ن ا إ ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت ا م ر أ ه فرعون ق ر ة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ار ربقنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 ف أ ص ب ح في ا ل م د ي ن ة خائفا يترطب فاذا الذي استنصره ب ا ل أ م س يستصرخه قال له موسى إ ن ك لغوي مبين فلما أ ن اراد أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى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 فخرج م ن ه ا خ ا ئ ف ا ي ت ر ق ب ق ا ل رب س ي من ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ل م الاسلاميه توجه ت ق مدين قال ع ى ربي أن يهديني أن سواء ا س ب ي ل ل و م ورد ا م د ن وجد ع ل ي أمة من و س يسقون ووجد من دونهم ا م ر أ ت ي ن ت ذ و د ا ن قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا ل ر ع ا وأبونا شيخ كبير شيخ فسقى ل ه م ثم ا الظلم فقال تولى إلى ر ب إني ل ع ا فقير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 م ا أتاها و د ي من شاطئ ا ل و ا ع ه النابلسي م ى أنا ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن و أ ألقي ن ع ص ا ك ف ل م ا رآها تهتز كأنها جان و ل ا م د ر ولم ي ع ب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 قال رب إ ن ي قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف أ ن يقتلون و أ خ ي ه ا ر و ل هو أ ف ص ح مني لسانا ف أ ر س ل ه مع يرد أ ن يصدقني, أن يصدقني اني اخاف أ ن يكذبون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 فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا إ ل ا سحر مفترى, سحر مفترى وما, سمعنا وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي أ ع ل م بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون قال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من إ ل ه ي غيري فاوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع إ ل ى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين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 بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب ا ل غ ر ب إ ذ قضينا إ ل ى موسى ا ل أ م ر وما كنت من الشاهدين ولكنا ا ن ش أ ن ا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت داويا في أ ه ل مدينه لتتلو عليهم آ ي ا ت ن ا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إ ذ نادينا ولكن ر ح م ة من ربك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 ف ي ق و س و ا ع ه ا ل ن ا رسولا ب ل ن ي ن ف للعلوم م ا جاءه ا ح ق من ن ن د ا ا ق ا لولا أوتي ث ل م ا أوتي م س ى أ و ل م ي ك ف ر و ا ب م ا أ ت ي ه ر ا وقالوا إني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 ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين القول آتيناهم لعلهم الكتاب من قبله هم به موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ق ب اسماء ل ي الله يؤتون الحسنى ويدرؤون ب ا ل ح س ن ة السيئة و م م ا ر ز ق ن الله ه م سمعوا ينفقون وإذا ا غ و أعرضوا ع ن و ق ا ل و ولكم ا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم س ل عليكم لا ا م ن ب أحببت ت تهدي غ ي الجاهلين لا الله ولكن إنك من وهو أعلم ب ا ل م ه ت د ي ن و ق الهدى و ا اتبع إن ل معك من نتخطف أ ر ض ن ا أ و ل م نمكن ل ه م ح ر م آمنا ي ج ب إ ل ي ه ث م ر ا ت كل شيء رزقا م ن ل د ن م و ل ك ن أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ل م و ن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 يتلو عليهم آ ي ا ت ن ا وما كنا مهلك القرى الا واهلها غالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عاد الله خيره و ا ب ق أ افلا تعقلون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أ غ و ي ن ا ه م اغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أ غوينا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 ف ه موسوعه لا ي ا ء ل ن ف النابلسي ى أن ك و ن من ا للعلوم م ف ح ي ي ن وربك ق ما يشاء ي خ ت ا ر الاسلاميه ه م ل اسماء ب الله و ت ع الحسنى ى وما يعلنون وهو م في ا ل و س و ا ل و ل ه النابلسي وإليه ه ا للعلوم سرمدا ي الاسلاميه ي غير ل ي ا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 ي ق و س و ن ويكأن ا ل ع ه يبسط النابلسي ل ا ه ويقدر ل ا ل ع ل و ن تلك ا ل د ا ر ا ل آ خ ر ة ن ج ع ل ه ا ل ل ذ ي ن لا يريدون و ل موسوعه ا د ا ل النابلسي ب م جاء ا ل يجزى ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل س ي ئ ا ت إ ل ا م ي ه اسماء ل و ن الله ذ ي فرض ع ي ا ل ق ح آ ن ل ر ى لمن بالهدى جاء وما ن هو في ض ل ل مبين وما كنت ترجو ان يلقى إ ل ي ك الكتاب إ ل ا رحمه من ربك فلا تكونن غيرا للكافرين ولا يصدنك عن آ ي ا ت الله بعد إ ذ انزلت إ ل ي ك وادع إ ل ى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إ ل ه ا اخر لا إله إ ل اله هو ك شيء الا ك إ ل و ج ه ه كل شيء هالك إ ل ا وجهه, كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم و إ ل ي ه ترجعون